بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الأربعون من التذكرة قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله سبحانه وتعالى أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك والله تعالى أعلم في من سهى عن فريضة فلم يأتي بها أو لم يحسر ركوعها وسجودها ولم يدري قدر ذلك اعود إلى الحاشية واحد صحيح الترمذي وأحمد والنسائي اثنان خبر حسن ابن المبارك في زوائد الزهد ثلاثة انظر الحديث قبل السابق أربعة صحيح أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه متابع. وأما من تعمد تركها أو شيئا منها ثم ذكرها فلم يأتي بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر الله فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه والعياذ بالله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منكر يرويه محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السكري عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من صلى صلاه لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه زيد فيها من تسبيحاته حتى تتم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أبو عمر هذا لا يحفظ عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا من هذا الوجه وليس بالقوي وإن كان صح كان معناه أخرج من صلاه قد أتمها عند نفسه وليس في الحكم بتامه قلت ينبغي للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصلي. ينبغي للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصليه كما أمر من اتمام وركوع وسجود وحضور قلبه. فإن غفل عن شيء من ذلك فيجتهد بعد ذلك في نفسه ولا يتساهل فيه ولا في تركه. ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى ألا يحسن النفل لا جرم بل تنفل الناس في أشد ما يكون من النقصان والخلل في التمام لخفة النفل عندهم وتهاونهم, وتهاونهم به والعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم بنفله كذلك بل ويظن به العلم بنفله كذلك بل فرضه إذ ينقره نقر الديك فكيف بالجهال الذين لا يعلمون وإذا كان هذا فكيف يكمل بهذا النفل ما نقص من الفرض هيهات هيهات فاعلموا أن الصلاة إذا كانت بهذه الصفة دخل صاحبها في معنى قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ولياذ بالله أكرم الأكرمين وقال جماعة من العلماء التضيع للصلاة هو أن يقيم حدودها من مراعاته وقت وطهارة وتمام, وتمام ركوع وسجودا ونحو ونحو ذلك، وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتها. قالوا: فأما من تركها أصلا ولم يصليها فهو كافر. والعياد بالله عز وجل. وروى الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود قال الشافعي أحمد وإسحاقه من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الوقوع والسجود في الحاشية واحد خبر صحيح الطبراني كما جاء في المجمع وقال الهيثمي رجاله ثقات اثنان حسن الطبراني كما جاء في المجمع وقال الهيثمي رجاله ثقات ثلاثة صحيح الترمذي متابع وروى البخاري عن زيد بن وهب عن حذيفة ورأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخرجه النسائي أيضا أيضا عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي فخفف فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ أربعين عاما. قال ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة؟ لمت على غير فطرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن والأخبار في هذا المعنى كثيرة جدا قد أتينا عليها في غير هذا الباب وهي تبين لك المراد من قوله سبحانه وتعالى أضاع الصلاة أضع الصلاة وروى النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه ثم سائر, سائر الأعمال تجري على ذلك أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهذا نص وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع قلت ولا اعتبار بقول من قاله إن الواجب من أركان الصلاة ومن الفصل بين أركانها أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو أبو حنيفة وأشار إلى ذلك القاضي عبد الوهاب في تلقينه وهو يروي عن ابن القاسم لأن من اقتصر على ذلك صدق عليه أنه نقر الصلاة أو صدق عليه أنه نقر الصلاة فدخل في الذم المترتب على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا رواه مالك في موطئه ومسلم في صحيحه والأحاديث الثابتة تقضي بفساد صلاته كما بيناه مع قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي يستجاب لكم أو كما قال خرجه مسلم وفي وفي موطأ مالك اي يحيى بن سعيد عن النعمان بن مراط الانصاري ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني ولا يعذب الله عز وجل قال وذلك قبل أن ينزل فيهم قال الله ورسوله اعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها في الحاشية واحد صحيح البخاري والنسائي البخاري والنسائي اثنان صحيح مسلم مالك في المطأ ثلاث صحيح مسلم أربعة صحيح لغيره مالك. يتابع بروة أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي أبي الوضاح محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني فترفع وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها ولا سجودها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب, فيضرب بها وجهه والعياذ بالله عز وجل فمن لم يحافظ على أوقات الصلاة ولم يحافظ على الصلاة كما أن من لم يحافظ على وضوئها وركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليها ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما أن من حافظ عليها حفظ دينه دين ولا دين لمن لا صلاه له. باب من ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول له ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفريقة من الناس ورواه الفريابي الفريابي قال حدثنا سفيان عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمر الله عليه فيه مقال فلا يقول فيه فيقول يوم القيامة ما منعك, ما منعك إذا رأيت كذا وكذا أن تقول فيه فيقول له أي ربي خفت الناس فيقال إيايا كنت أحق أم تخاف قال الوائلي ابو نصر ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله ديربوعي الكوفي قال حدثنا زهير قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن مرة المعنى واحد وهذا محفوظ من الطريقين عن عمرو بن مرة ومخرجه من الكوفة والله تعالى علم باب منه ذكر ال... ذكر أبو نعيم الحافظ حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر من أصل كتابه حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا مندل عن أسد بن عطاء عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يقفن احدكم أحدكم على رجل يضرب ظلما فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره إذا لم تدفعوا عنه ولا يقفن احدكم أحدكم على رجل يقتل ظلما فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره إذا لم تدفعوا عنه هذا حديث عريب من حديث أسد وعكرمه لم يروه عنه فيما اعلم إلا مندل دل بن علي الغنوي في الحاشيه واحد ضعيف ابو داود الطيالسي اثنان صحيح ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات ثلاثه صحيح ابن ماجه وقال في الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات ورواه أحمد أربعة ضعيف أبو نعيم قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه أسد بن عطاء مجهول متابع باب ما جاء في شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ولقائهم الله عز وجل سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أوعجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم يوم تشهد عليهم السندهم وأيديهم وأوعجلهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة من حديث معاوية بن حيدة القرشي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام وأول ما يتكلم من الإنسان فخذه وكفه وقد تقدم مسلم عن أنس ابن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانهم طقي فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا وسحقا عيد فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضل الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة قولا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الانعام والحرث وترأس وتربع وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول اليوم ساك كما نسيتني والعياذ بالله عز وجل قال هذا حديث صحيح غريب وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بأطول من هذا وقد تقدم البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الارض ذهبا كنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت قد كنت سئلت ما هو ايسر ما هو ايسر من ذلك واخرجه مسلم وقال بدل قد كنت كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان سبق تخريجه ثلاثة صحيح مسلم أربع متفق عليه البخاري ومسلم وتابع فصل قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأول ما يتكلم من الإنسان فخذه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ذلك زيادة في الفضيحة والخزي على ما نطق به الكتاب في قوله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لأنه كان في الدنيا يجاهر بالفواحش ويخلو قلبه عند ذكرها من ذكر الله سبحانه وتعالى فلا يفعل ما يفعل خائفا مشفقا فيجزيه الله سبحانه وتعالى بمجاهرته بفحشه على رؤوس الأشهاد والوجه الآخر أن يكون هذا في من يقرأ كتابه ولا يعرف بما ينطق به بل يجحد فيختم الله سبحانه وتعالى على فيه عند ذلك وتنطق منه الجوارح التي لم تكن ناطقة في الدنيا فتشهد عليه سيئاته وهذا أظهر الوجهين يدل عليه أنهم يقولون لجلودهم أي لفروجهم في قول زيد بن أسلام لما شهدتم علينا فتمردوا في الجحود فاستحقوا من الله سبحانه وتعالى الفضح والإخزاء نعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما فصل قوله وتركتك ترأس وتربع أي ترأس على قومك بأن تكون رئيسا عليهم ويأخذ الربع مما يحصل لهم من الغنائم والكسب وكانت عادتهم أن أمراءهم كانوا يأخذون من الغنائم الربع ويسمونه المرباع قال شاعرهم لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول وقال آخر من الذي ربع الجيوش لصلبه 20 وهو يعد في الأحياء ويقال ربع الجيش يربعه ربعه إذا أخذ ربع الغنيمه قال الأصمعي ربع في الجاهلية وخمس في الإسلام أو ربع في الجاهلية وخمس في الإسلام أو كما قال وقوله اليوم أنساك كما نسيتني أي اليوم أتركك في العذاب كما تركت عبادتي ومعرفتي فان قيل فهل يلقى الكافر ربه ويسأله, ويسأله فهل يلقى الكافر ربه ويسأله قلنا نعم بدليل ما ذكرنا وقد قال الله سبحانه وتعالى فلن من الذين أرسل إليهم في أحد التأويلين وقال ولو تروا إذ وقفوا على ربهم وقال أولئك يعرضون على ربهم وقال وعرضوا على ربك صفا وقال إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم وقال وقال الذين كفروا للذين آمنوا التبع سبيلنا ونحنم الخطاياكم إلى قوله ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون والأي في هذا المعنى كثير فإن قيل قد قال الله سبحانه وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج عنق من النار فيقول وكلت بثلاث بكل جبار عنيد وكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين في الحاشية واحد صحيح أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح قلنا هذا يحتمل أن يكون بعد الوزن والحساب وتطاير الكتب في اليمين والشمال وتعظيم الخلق كما تقدم ويدل عليه قوله وبالمسوورين فإنهم إن كانوا موحدين فلا بد لهم من سؤال وحساب وبعده يكون أشد الناس عذابا وإن كانوا كافرين مشركين فيكون ذكرهم تكرارا في الكلام على أن نقول قال بعض قال بعض العلماء ذكر الله سبحانه وتعالى الحساب الجملة وجاءت الأخبار بذلك وفي بعضها ما يدل على أن كثيرا من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب فصار الناس اذا ثلاث فراق فرقة لا يحاسبون أصلا وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهما من المؤمنين وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم وكافر وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فلا يبعد أن يكون من الكفار من هو أدنى إلى غضب الله سبحانه وتعالى فيدخله النار بغير حساب والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن المبارك في رقائقه عن شهر ابن حوشب عن ابن عباس أن بعد أخذ النار هؤلاء تنشر الصحف وتوضع الموازين وتدع الخلائق للحساب فإن طيل فقد قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون وقال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال ولا يكلمهم الله وهذا يتناول بعمومه جميع الكفار قلنا القيامة مواطن فموطن يكون فيه سؤال وكلام وموطن لا يكون ذلك فلا يتناقض الآي والأخبار والله تعالى المستعان قال عكرمة القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها وقال ابن عباس لا يسألون سؤال شفا وراحة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لما عملتم كذا وكذا والقاطع لهذا قوله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون قال اهل التاويل على اله إلا الله وقد قيل ان الكفار يحاسبون بالكفر بالله سبحانه وتعالى الذي كان طول العمر دثارهم وشعارهم وكل دلاله من دلائل الايمان خالفوها وعاندوها فانهم يبكتون عليها ويسألون عنها وعن الرسل وتكذيبهم إياهم لقيام الدلائل على صدقهم وقال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أذقالهم وأذقالا مع أذقالهم ولا وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون والآي في هذا المعنى كثيرة ومن تأمل آخر سورة المؤمنين فإذا نفق في الصور إلى آخرها تبين له الصواب في ذلك والحمد لله على ذلك وذكر ابن المبارك عن شهر ابن حوشب عن ابن عباس وضي الله تبارك وتعالى عنهما إن بعد أخذ النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف وتوضع الموازين ويدعى الخلائق للحساب وشهر ضعفه مسلم في كتابه وغيره في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان الطبري ثلاثة سبق تخريجه فإن قيل فقد ذكر اللا الكائي في سنن عن عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت لا يحاسب رجل يوم القيامه الا دخل الجنه قالوا ولان الحساب انما يراد للثواب والجزاء ولا حسنات للكافر فيجازى عليها بحسابه ولان المحاسب له هو الله سبحانه وتعالى وقد قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة قلنا ما روي عن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك وهو الصحيح ومعنى لا يكلمهم الله أي بما يحبون قال الطبري وفي التنزيل يخسأوا فيها ولا تكلمون فقد قيل إن معنى قوله سبحانه وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وإيضا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين أي أن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحد يوم القيامة اي يقال ما كان دينك وما كنت تصنع وما كنت تصنع في الدنيا حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان كافرا ولكن المؤمنين يكونون ناظرين الوجوه منشرحي الصدور ويكون ويكون المشركون سود الوجوه زرقا مكروبين ولايات بالله عز وجل فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار وتمييزهم في الموقف كفتهم مناظرهم عن تعرف أديانهم ومن قال هذا فيحتمل أن يقول إن الأمر يوم القيامة يكون بخلاف ما هو تائن قبله على ما وردت به الأخبار من سؤال الملكين الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه فيسألونه عروض به ودينه ونبيه أي إذا كان يوم القيامة لم تسأل الملائكة عند الحاجة إلى تمييز فريقهم عيد لم تسأل الملائكة عند الحاجة إلى تمييز فريق عن هذا لاستغنائهم بمناظرهم عما وراءها وما قاله يحتج بقوله سبحانه وتعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون اخبر انهم يسالهم عن اعمالهم وهذه الايه في الكافرين والعياذ بالله سبحانه وتعالى ومن قال يسالهم عن اصل كفرهم ثم عن تجريدهم اياه كل وقت باستهزائهم بايات الله سبحانه وتعالى